من قلب الموت بعلو الصوت نادينا وسط السكوت أبد من موت ردينا يا بحر الدم بعزم الموج طلينا بيوم الجد يكون الرد بأدينا ما نخشى الموت ولا الجبروت يفنينا لبرل ثبوت يا هطوفان عدينا من قلب والموت Sohönja körme So sin ra din عهد الردى والسقوط هل الشجعان هل يسقون عاد الموت مهاب بوطغيان هل له في عهد الردى والسقوط طلوا الشجعان يسقون عاد ألوان الموت مها بوطغيان يسقى عبد للإسلام فيعيدو بدل بإقدام يسقى عبد للإسلام فيعيدو بدل رمز الجابير المقدام وعمرنا فلها الغال. جلب الشتى والموت قلوا هن شامة صوت الرعد أعلى صوت وضني على هذا. جلب الشتى والموت قلوا هن شامة صوت الرعد أعلى صوت وضني على هذا. إيده بإيدك يا ابن بلادي صوتي. Kädet kädet, iä iä, kun ylänneenäni suutii valuu, kädet kädet, اقرب ربي وربي العالم على اسرار أبو سالم يشهد في الشد مهما الظالم اعلنها للعالم يشهد يشهد ربي وربي العالم على اصرار أبو سالم الشد مهما الظالم اعلنها للعالم سميك يا بلادي قوموا سهم طاق جسد الظالم يا بلادي يسلم مثل فينا يا ماجد فارس حتى الاعداء